بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة الروح إليه في يوم كان مقدره في يوم كان مقدره خمسين ألف سنة اصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوما تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو ي ف ت د ي من عذاب يوم إذن ببني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي ت ؤ و ي ه و م ن في الأرض جميعا ثم يجي ن ه كلا إن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 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ب ت غ ى و ر ا أ ذ َ ل ك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون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 فما لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ م ُ ه َْ ع ِ ي ن َ ع ََِ الْيَمِينِ و َ ع َِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ ُ م ْ ر ِ إ ِ م ن ه ُ م ْ أَيُدَخَلَ ج َ ن َّ ة ن َ ع ِ ي م كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا ُ س م و برب المشارق والمغارب إن لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوض و ا و ي َ ل ع ب حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداث سراك أنهم إلى نصبي و ف ض و ن خ ا ش ع ة أبصرهم ا ترحقهم ذل ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون